وانما يستقيم له هذا باستقامه قلبه وجوارحه فاستقامه القلب بشيئين احدهما ان تكون محبه الله تعالى تتقدم عنده على جميع المحاب فإذا, فاذا تعارض حب الله تعالى وحب غيره سبق حب الله تعالى حب ما سواه فرتب على ذلك مقتضاه وما أسهل هذا بالدعاء وما أصعبه بالفعل. أي يعني, يعني ما أسهلا لسان يقول أنا أحب الله هي دعوة لكن بالفعل متى تقدم محابك متى تقدم محب الله على محابك هذا الصعب. نعم. فعند الامتحان يكرم المرء أو يهان. وما أكثر ي... وما أكثر ما يقدم وما أكثر وما أكثر ما يقدم العبد ما يحبه هو ويهواه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 فلا ينال منها فلا ينال منها شيئا إلا بنكد وتنغيص جزاء له على إثارها وهو وهو من يعظمه من الخلق أو يحبه أو يقدم محبته على محبة الله تعالى. وقد قضى الله سبحانه وتعالى قضاء لا يرد ولا يدفع أن من أحب شيئا سواه عذب به ولا بد. نعم هذه قاعدة عظيمة ما يحب أحد. Je hebt een soort van scherm, je hebt een soort van scherm, je hebt een soort van een soort van scherm, je hebt een soort van een soort van een وان من اشتغل بشيء غيره كان شؤما عليه ومن آثر غيره عليه لم يبارك فيه كل هذا كلام عظيم هذا نعم, نعم وأن من اشتغل بشيء قبلها جبل بسطر قبلها بسطر فإن الله وقد قضى الله سبحانه وتعالى قضاء لا يرد ولا يدفع أن من أحب شيئا سواه عذب به ولا بد وأن من خاف غيره سلط عليه، وأن من اشتغل بشيء غيره كان شؤما عليه، ومن آثر غيره عليه لم يبارك فيه، ومن أرضى غيره بسخطه أسخطه عليه ولا بد. شيء عظيم هذا نعم. الأمر الثاني الذي يستقيم به القلب التعظيم للأمر والنهي، وهو ناشئ عن تعظيم الأمر الناهي فإن الله تعالى ذم من يعظمه ولا يعظم امره ونهيه قال سبحانه وتعالى ما لكم لا ترجون لله وقارا قالوا في تفسيرها ما لكم لا تخافون لله تعالى عظمه وما احسن ما قال شيخ الاسلام في تعظيم الامر والنهي وهو الا يعارضا بترخيص جاف ولا يعرضا لتشديد غال ولا ghal على عله ala <تصفيق>